بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعطي السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجل حسن نتنا وسلاك ورفاع جديد في الخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس بالرحمة فلا مرسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين لا تذكرون نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فان ما تفتكون اي يكَذِّبُ فَقَدْ كُلُّ بَثٍّ سُلُمٌ مِنْ قَضِيرِ وَإِنَّ اللَّهَ سُجَّلَ الْأُمُورُ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لَا كُنْ لَكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا غُرُورُهَا بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ رَبُّكُمْ عَدُوٌّ فَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا انما يباع حبهم ليقوموا من اصحاب السعير الذين تفتر لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم يَجْزِ وَأَجْرٌ كَثِيرٌ أَفَمَن يُؤْمِنُ لَرَسُولٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَذَهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِ مِن حَسَرَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَوْسَالًا لِيَ حَفَتْ مُسِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيْتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَهْلَيْنَاهُ بِالْعَذْبِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ نُشُورُ فَمَنْ لاَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ وَالَّذِينَ يَمْنُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَنْ أُوتِيَ وَيَعْلَمُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُنَّ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُنَّ إِلَّا بِعِلْمِهِ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 وما يستوي البحران هذا عز فراط سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن قل ينتأ قُلُ نَحْنُ رَحْمَةٌ قَرِيئَاوَ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مواخِرَ لِتَدَسَّمُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ لَيْلًا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَشَطَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ وَلِلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْلٍ إِذَا تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْصُرُونَ بِشِرْكِهِمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ مِثْلُ قَنِيصٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْتَهُوا عَنِ الْكُفْرِ إِنَّ اللَّهَ وَلَهُ الْغَنِيُّ الْحَنِيُّ يا شَيءَ الظَّهْرِكُمْ وَلَكِ صَرْخٌ جَدِيدٌ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَنْ تَكُونَ وَاهِرَةٌ الْزَّرَاعُ قُرًى وإن تبعوا مسقرة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الخلاة وَمَا تَذَكَّى فَإِنَّ مَا يَتَذَكَّى لِنَسْفِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَخِيرِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُومِ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 ان ا فالا نذير انا ارسلنا كهي الحق لنيروا وليرى وان من امه الا قلا فيها نذير وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ عِبْرَةً لِّلظُّلُمَاتِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ وَمَن أَقَدْتَ الْيَنَى كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ مَثِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ ما جَنَّاتٍ راجل له تمرات مختلفا الوانها ومن الجزال جذب ديج واحمر مختلفا الوانها وغار جديد سود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 إِنَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ كَبِيرَةَ الْأَمْرِ وَيَقُولُونَ سَنَفْعَلُ مِثْلَ الَّذِينَ فَعَلُوا وَأَكْثَرُهُمْ يَظُنُّونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ لِيُؤْتِيَ أَنفُسَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَذِكُرُهُمْ بِنِعْمَةٍ فَضْلِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَلِلَّهِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ موسى ضقر لما بين يدي ان الله عباده لقدير وعصي ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ لا تعب من يد قلومها يحلون فيها من أساور ومن ذهب ونؤلؤا ولباسهم فيها حريب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحجم إن ربنا لغفر شكور الذي أحلم دار المطعمة من فضله لا يمس لا فيها نصب لا يمسسنا فيها عذاب ولا يمسسنا فيها ضر والذين كفروا لهم نار جهنم لما يقضى عليهم سيموتون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقصف عنهم من عذابها تعالى لك مجدي كل كف قَوْمٌ يَصْرُخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَحْنُ الْمُصَالِحًا غَيْرَ الَّذِينَ كُنَّا نَحْمَدُ أَوَلَمْ نُنذِرْ عَن قَبْلُ فَمَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَ الْقَوْمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بلا في الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه سفره ورأي يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقطرا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تبعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض قَالُوا مَن مَّنْ ظَلَمَ مِنَّا ۖ الْأَرْضُ أَمْ لَهُمُ السِّرُّ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِهِم مُّنكِرُونَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا الْغُفْرَانَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهَ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَلَا إِنْ زَالَ سَائِلًا إِنْ امْتَكَهُ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا فَأَقْرَضُوا بِاللَّهِ دَهْدَ أَيَّامِهِمْ لَئِن لَقُولُونَ زَيَقُولُ أَسْدًا مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ عَيْنًا أَبَى النَّذِيرُ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُحُورًا بِاسْتِكْبَارٍ فِي الْأَرْضِ وَمَكْرِ السَّيِّئِ ولا يحيق المكر السيئ الا بيظله فهل يعظون الا سُنَّة الاولين فلن تجد سُنَّة الله ترديلا سلام سجد للثم مثل الله سبحانه ولن سجد للثم مثله تحي لك او لم يسير في العرض فيع وَرُءُؤُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعْجِزَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إنه كان عليما قديرا ورغو آخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذات فَالَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا